ام عباس تيزا بالنساء اولاه تسع شهور صدق حملتك امكاية ونزلت بهيبة ملاك وعشقة القرآن كيد وجابتك او رغم آية او رغم رغم آية وحيدر الوالد كتاب عسرت بيك العجيبة وندبتك شلون قال وقمرها شموا إمام ايه يا الله شلون قال شلون شلون قال, قال, قال گمر هاشم ام وانت يوم الطف تجلت عصمتك هاك هاي قلب ابن وتشوف سيدي عمي هاك هاي قلب ابن وتشوف او تشوف هاك هاي قلوبنا قراها وتشوف قص نقصها قلوبنا لما حبتك فطر حبك ونورث بالدم هواك يرفس الدم يرفس الدم يرفس الدم, يرفس الدم, يرفس الدم من نطوف بحضرتك